وَاجَعَلِ الْجَنَّةَ هِيَ دَارَنَا وَقَرَارَنَا وَمُقَامَنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم زيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ واغفِرْ لَنَا مَا سَلَفَ وَكَانَ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 ومُؤيِّدًا ونصيرًا اللهم أحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا الرخاء سقاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى أصلِح له بطانتَه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعودُ بك من زوال نعمتِك وتحول عافيتِك وفجأة نقمتِك